له بالقول ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يحبون اخواتهم عند رسول الله لا الذين اتحدت الله قلوبهم للتقوى اولئك الذين اتحدت الله قلوبهم للتقوى لهم موفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من كانهم لا يعذبون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله هو رحيم يا ايها الذين امنوا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 كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إليكم الكفر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 إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحف المقسطين إنما المؤمنون إغوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعله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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكردتموه واتقوا الله إن الله توام رحيم يا أيها الناس قلكُم مِ زَجَرِ وَس وَجَعلنكُم شعوبَ وَجَعلنكُ شعوبَ وَقَبَ إِ لدََكُم إِ أَكْرَمَكُم مي دَوْلههِ أَدقكُم إِ الله عَم قَبِي وَلَت أَعْرَابُ آممَنا قُللَم تُقْمِنُوا وَلكِ قُلُ أَسْلَمناَا وَلَم مَا يَدُقُلِ إمَُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِ تُطعُ وَهَا وَرَسُ لَ لَا يَدِدتْكُمْ مِنْ أَمالِكُمْ شَيْئَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ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 إن كنتم صادقين إن الله يعلم ويب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون